إلا إبليس قال اهسجد لمن خلقت طينا قال أرهيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما